وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصدح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس الناس أمثاله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتهم فشدوا الوثاق فإما من نام بعد وإم فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبنوا بعضكم ببعض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 تقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يسيروا فِي الأرض فينسلوا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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تأكلوا الانعام والنار مثوا لهو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 من ربه كمن زين لهم سوء عمله واتبعوا أهواءه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار تغيّر طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقما ماء حميما فقطع أمعاءه ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أنتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هم تقوّاهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعثة، فقد جاء. إذا جاءتهم ذكراهم فاعلمنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضين إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمالهم فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمور والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله أم حسب الذين في قلوبهم مرضنا لن يخرج الله أضوانهم ولو نشأ لرأناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين من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 وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطل اعمالكم إن الذين كفوا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفاظ فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولئي تركمو أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وإن تمنوا وتتقون تكمو جركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج ضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمن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 I heard it.